عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح متن عمدة الأحكام في المرة الماضية تكلمنا معكم عن العلم وآداب طلب العلم وذكرناكم أن هذا العلم يجب أن يكون لله جل وعلا وأن العلم هو الخشية وأن العلم هو الخشية وذكرنا لكم ما للعالم وما لطالب العلم من فضل عند الله جل وعلا ونحن إن شاء الله في هذا اليوم سنتكلم ونبدأ ونشرع بكتاب عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيري الدمشقي الصالح الحنبلي وهو من علماء الحنابلة عليه وعليهم رحمة الله جميعا كما تعلمون يا أيها الإخوة يعني العلماء جلهم اشتغل بنشر هذا الدين وبنشر الفقه وبنشر العلم والفقهاء يعني كما قسمهم أهل العلم وأهل الأصول ينقسمون إلى قسمين قسم الأول الذي يحفظ المتون الذي يحفظ المتون يحفظ المتن الفلاني في اللغة والمتن الفلاني في اللغة والكتاب الفلاني في الفقه والكتاب الفلاني في الحديث وليس له غاية إلا الحفظ وقد تجده يعني كما يقال يعني شيخ زمانه عند بعض الناس إن سألته عن مسألة قال, لك قال فيها الشافعي كذا وقال أحمد بن محمد كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا أهل العلم لا يصنفون الإنسان عالما لمجرد أنه يحفظ الأحكام لا لمجرد أنه يحفظ الأحكام الإمام البخاري عليه رحمة الله قيل له إن فلانا قد حفظ كتاب الله فقال ازدادت عندنا نسخة ازدادت عندنا نسخة نعم الذي يحفظ كتاب الله جل وعلا له أجر والذي يقرأ كتاب الله جل وعلا له أجر والذي يتدبر كتاب الله جل وعلا له أجر لكن ليس كل من حفظ كتاب الله يسمى عالما ولا كل من حفظ حديثا يعد فاهما أو واعيا لهذا الحديث ولذلك العلماء السابقين لم يكونوا يعدون العالم إلا من كان يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة من يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة كما قال الشنقيط عليه رحمة الله قال أدلة التفصيل منها مكتسب يعني أدلة الفقه منهم من يحفظها حفظا ويكتسبها اكتسابا وهذا في العصر الحاضر ولذلك يسمون في العصر الحاضر يسمون الفقيه هو الذي يحفظ الأحكام ويحفظ الأدلة ثم قال رحمه الله قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني قال السابقون كانوا يعدون العالم يعدون العالم الذي يستطيع استنباط الأحكام واستنباط المسائل من أدلتها الكتاب والسنة الذي عنده صلاحية وتهيء ولذلك قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة يقول لا أدري فكن متبعة ولذلك يعني نحن حريصون يعني في شرحنا إن شاء الله أن نكون على طريقة أهل المنهج الأول الذي ذكرناه لكم الذين يعني مجرد فقط قال فلان وقال فلان كذا وقال فلان كذا هذا الكلام يأتي بالتبعية إن شاء الله لكن سنرجع إلى الأصل وسنرجع إلى النبع الصافي ثم نعلمكم كيف تستنبطون الأحكام وتستنبطون الأدلة لن نترك مسألة أصولية وإلا وسنركز عليها ونشرحها لكم بإذن الله جل وعلا حتى تستفيدوا من هذا الموضوع وقبل الشروع في الشرح. متن عمدة الأحكام لا بد لنا أن نذكر نسبا النبي صلى الله عليه وسلم لأن كتاب عمدة الأحكام يتكلم في كلام خير الأنام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني وجب علينا أن نتكلم بنسبه صلى الله عليه وسلم ليشرف هذا الشرح عندنا ونكون يعني قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ونسبا، فلذلك نبدأ بذكر نسبه صلى الله عليه وسلم نقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا هناك اجماع من أهل العلم على الصحة النسب إلى هنا بعد ذلك كلها لم تثبت من ناحية النقل لم تثبت من ناحية النقل ويكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبو القاسم يكنى بابو القاسم يجوز بأبو القاسم ويجوز بأبو القاسم, أبو القاسم على سبيل الحكاية ويكنيه الشيعة بأبي إبراهيم كني الشيعة بأبي إبراهيم وفي حديث روية عن جبريل لكن الإمام الذهبي عليه رحمة الله ضعف هذه الرواية ضعف هذه الرواية إذا الذي صح من ألقابه صلى الله عليه وسلم أنه أبو القاسم أنه أبو القاسم وله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة بعضهم عدها مئتي اسم بعضهم عدها ستين اسما وبعضهم عدها ستة أسماء وخمسة أسماء وبعض الصوفية وصل بأسمائه صلى الله عليه وسلم إلى ألف اسم إلى ألف اسم أمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهر بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النظر بن كنان بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إذن هي تلتقي مع الرسول صلى الله عليه عليه وسلم في النسب تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب إذن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نسب يرجع إلى الأنبياء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام سواء من الأم أو من الأب. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل عام الفيل هذا هو المشهور وقيل بعد عام الفيل بثلاثين سنة وقيل أيضاً أنه ولد بعد عام الفيل بأربعين سنة لكن اتفق علماء السير على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ولادته يوم الاثنين في ربيع الأول ولد يوم الاثنين في ربيع الأول لكن في أي تاريخ في ربيع الأول بعضهم قال لليلتين خلتا من هذا الشهر وقيل لثمان ليال وقيل لاثنتين عشرة وهو الأشهر 1. ربيع الأول هذا هو المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه يعني يوم الاثنين 12 محرم 12 محرم هو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة وقال بعض علماء السير ابن أربعين سنة ويوم ثم يعني أقام بعد نبوته صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ثلاثة عشر سنة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة فأقام بها عشرة بالاتفاق قام بها عشرة بالاتفاق لأنه المدينة المكة مختلفة في مدة قامته بمكة بعضهم قال خمسة عشر بعضهم قال عشر بعضهم قال ثلاثة عشر لكن المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مكة في المدينة عشرة سنوات والصحيح في عمره صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة 63 سنة عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة أيضا يوم الاثنين يعني ولد يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ضحى أثنتي عشرة خلت من ربيع الأول أيضا أيضا توفي يوم الاثنين أيضا الاثنتي عشرة سنة خلت من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وابتدى التاريخ من الهجرة. قال الحاكم أبو أحمد قال أو يقال نبئ يوم الاثنين. وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وفيه ولد وفيه توفي. صلى الله عليه وسلم. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم ولعلنا إذا مد الله عز وجل لنا في العمر وبارك لنا في الوقت إن شاء الله لعلنا يعني بعد أن ننهي بعض الشروح لعلنا نشرح شيئا من فقه سيرته صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لنسب النبي صلى الله عليه وسلم أما الفصل الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله فهو في سيرة مختصرة أيضا من حالي وترجمة مصنف هذا المتن مصنف هذا المتن نقول هو الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ينتهي نسبه إلى جعفر الطيار ابن أبي طالب المقدسي الجماعي صاحب كتاب العمدة ولد بجماعيل من أرض نابلس ولد بجماعيل من أرض نابلس وكانت نابلس من أعمال بيت المقدس ولذلك قال عنه المقدسي وقال عنه المقدسي ولد سنة 41 و 500 للهجرة وبعد ذلك انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى دمشق انتقل إلى دمشق هذا يعني انتقاله بالنسبة لحياته العلمية العلمية كما يقول أهل العلم بأن الحافظ اتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة اتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة فتتلمذ في صغره على يد الشيخ محمد بن أحمد بن قدام المقدسي عميد أسرة المقادسة ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها وللعلم هو وابن قدام المقدس صاحب كتاب المغني هو وإياه أبناء خالات وإياه أبناء خالاته ولذلك يقول بعض أهل العلم أن هذا الشيء كان سببا في بروزه العلم لأنه إنسان إذا وجد من ينافسه يحصل هناك تنافس بين الأقران فالإنسان يعني يتعلم ويتقوى إذا وجد المنافس لكن إذا لم يجد المنافس فسيصيبه الخمول فسيصيبه الخمول ثم يعني بعد أن تتلمذ على يد عميد الأسرة والشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تتلمت على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغير الفقه من العلوم الأخرى وكما يقول العلماء أخذ عن أبي المكارم بن هلال وسلمان بن علي الرحبي وأبي عبد الله محمد بن حمز القرشي ثم ارتحل بعد ذلك إلى بغداد سنة 61 فنزل أيضا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني. نزل عند الشيخ عبد القادر الجيلاني وأقام ببغداد نحو أربعين سنة. ثم يعني فاشتغل فيها بالحديث والفقه ثم رجع إلى دمشق سنة خمس وستين وخمسمئة وما لبث الرحل حافظ يقال إلى مصر ودخل الأسكندرية في سنة خمسمئة وستة وستين وأقام مدة عند الحافظ أبي طاهر السلفي. وله رحلة أيضا مع هذا العالم ثم سافر إلى أصبهان وأقام بها مدة هذه يعني رحلة العلمية التي استمرت طول حياتي يعني استمر طول حياتي وهو هو يطلب العلم كما يقول إمام أحمد عليه رحمة الله يقول من المحبرة إلى المقبرة الإنسان يعني من المحبرة إلى المقبرة يستمر الإنسان في طلب العلم والعلماء يعني لهم ثناء على هذا العالم العظيم قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال عنه الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع بالطبع هذه الألقاب يا أيها الأخوة يعني لم تكن تصرف كما تصرف الألقاب في هذا الزمان يعني في هذا الزمان الألقاب تصرف لأي شخص كان الألقاب تصرف لأي شخص كان لكن في القديم لم يكونوا يصرفون أي لقب من هذه الألقاب حتى يرى الرجل أنه مستحق لهذا اللقب ولذلك الإمام عبد الله مبارك عليه رحمة الله يتكلم ويقول عن شخص قال والله لو خيّرت بين دخول الجنة وبين أن أرى فلان من الناس وكان قد مدح له قال لاخترت أن أراه ثم أدخل الجنة اختارت أن أراه ثم أدخل الجنة الصوت واضح يا إخوان صوت واضح طيب يعني قلنا بأن الحافظ عبد الغن المقدسي عليه رحمة الله طلب العلم منذ نعومة أظفاره وتتلمذ على يدي عميد أسرته الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم تتلمذ على يدي علماء عصره في دمشق، وثم ارتحل إلى بغداد والتلمذ على يدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم بعد ذلك يعني اشتغل بالفقه واشتغل بعلم الحديث، ثم رحل إلى مصر ورحل إلى أسكندريه وأقام عند أبي طاهر السلفي ورحل معه رحلات ثم سافر بعد ذلك إلى أصفهان، فكانت رحلته رحلة حافلة. أما فنول أهل العلم على الحافظ عبد الغني فكثير ومن هؤلاء الذين أثنوا على الحافظ الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال عن الحافظ المقدسي قال الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع طبع كما قلنا لكم ولأدري أنكم سمعتم أم لم تسمعوا أن هؤلاء العلماء إذا مدحوا إنسانا فإنما يمدحوه بحق لصفة هي موجودة فيه لا أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على هذا الشخص إنما يمدحونه إذا كانت هذه الصفة موجودة فيه ومن ذلك ما قاله عبد الله مبارك عليه رحمة الله قال والله لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن أراه فلان قال لاخترت أن أدخل الجنة أن أراه ثم أدخل الجنة قال ثم بعد ذلك رأيته والتقيت به قال فوالله كان عندي لا يساوي بعرة لا يستحون يعني الجرح والتعديل لا يستحون فلان يساوي بعرة فلان لا يساوي بعرة فلان كذا فلان كذا لكن إذا قالوا مثلا فلان الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثر المتبع فإنما يعنون ما يتكلمون به يعنون ما يتكلمون به أيضا قال الصبت بن الجوزي كان عبد الغني ورعا زاهدا عابدا يصلي كل يوم ثلاثمائة ركعة ويقوم الليل ويصوم عامة السنة وكان كريما جوادا لا يدخر شيئا ويتصدق على الأرامر والأيتام حيث لا يراه أحد وكان يرقع ثوبه وكان يرقع ثوبه ويؤثر بثمن الجديد يعني إن أراد أن يشتري ثوبا جديدا أخذ هذا المال وتصدق بهذا المال ورقع ثوبه القديم وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحظم قال ابن الجار أيضا عليه رحمة الله حدث بالكثير وصنف في الحديث, في الحديث تصانيف حسن وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد قيما بجميع فنون الحديث عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه وشكله وفقهه ومعانيه وضبط أسمائه رواتي ومعرفة أحوالهم وكان كثير العبادة ولعن متمسكا بالسنة, بالسنة على قانون السلف مؤلفاته عليه رحمة الله الحافظ عليه رحمة الله كان من المكثيرين في التصنيف ومعظم التصنيف في علم الحديث وقد أورد يعني عبد الله البصيري صاحب كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي أنه ألف 56 عنوان 56 عنوان من هذه العنوين عمدت الأحكام والكمال والكمال في أسماء الرجال والمصباح في عيون الأحاديث الصحاح ونهاية المراد من كلام خير العباد وتحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين ومحنة الإمام أحمد واعتقاد الإمام الشافع ومراقب الصحابة والنصيحة في الصحيحة والنصيحة في الصحيحة وتوفي عليه رحمة الله يوم الأثنين أيضا من 23 من شهر ربيع الأول أيضا في ربيع الأول يوم الاثنين توفي عليه رحمة الله سنة 600 للهجرة ولو 59 سنة ودفن بمقبرة القرافة بمصر دفن بمقبرة القرافة بمصر بعدما اضطر للجوه إلى مصر قادم من الشام حيث يعني الشيخ الحافظ المقدس عليه رحمة الله ابتلي كثيرا في حياته تركيا كثيرا في حياته ويعني حاربه حساده في كل مكان وضيق عليه رحمة الله الآن يعني بعد ذكر يعني ترجمة صاحب الكتاب الإمام الحافظ عليه رحمة الله نتكلم إن شاء الله نشرع في خط الخطبة أو خطبة الكتاب. قال يعني نتكلم الآن في الخطبة ونعلق على الخطبة قال يعني الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقتسي رحمه الله قال الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله الحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل هذه المقدمة وهذه الخطبة التي ابتدأ بها الحافظ المقدسي متنه أي متن عمدت الأحكام ونحن لنا عدة تعليقات على هذه الخطبة الأولى فيما يتعلق بالحمد حينما قال عليه رحمة الله الحمد لله الملك الجبار نتكلم على مسألة الحمد والفرق بين الحمد وبين الشكر الفرق بين الحمد وبين الشكر لأنه مسألة الحمد يجب أن نعلمها ونعلم ما معنى الشكر كلنا يعني قرأ صل الله عليه وآله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا بد للإنسان أن يفهم ما معنى الحمد ما معنى الحمد الحمد يا أيها الإخوة هو الثناء باللسان على الجميل هو هو الحمد هو الثناء هو باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل كالعلم أم تعلق بالفواضل الكلب عندنا شيء اسمه المدح حتى يتسهل علينا شيء وعندنا شيء اسمه الحمد المدح يا إخوة أن تمدح الإنسان أو تمدح الذي أمامك بالفضائل الموجود فيه لأنه جميل لأنه طويل لأنه عالم لأنه شجاع لأنه كريم فذكرك لمحاسنه يعد مدحا يعد مدحا الآن الحمد أوسع وأشمل من المدح أشمل من المدح الحمد يا أيها الإخوة هو ذكر هذه المحاسن باللسان يعني سواء المحاسن الموجودة والفضاء الموجودة في هذا الشخص أو بالفواضل يعني بمعنى تذكره على أعماله تذكره على أعمال والله فلان يتصدق وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا فتحمده على أفعاله تحمله وتحمده على أفعاله المتعدية الآن الشكر كما يقول والضد يظهر حسنه الضد الشكر قال فعل ينبو عن تعظيم المنعم لأجل النعمة فعل ينبع عن تعظيم المنعم لأجل النعمة إذن لأنه قدم لك وأزدى لك خدمة فأنت شكرته إذن الشكر يكون في مقابل الخدمة يعني قدم لك خدمة فشكرته وتقول شكرا لك يقولك شكرا وتقول له عفوا جيد فالشكر يكون في مقابل ماذا يكون في مقابل إزداء نعمة في مقابل إسداء نعمة وهذا الشكر كما قال أهل العلم يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالأعمال يكون بأي شكل من الأشكال الشكر يكون إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالاعتقاد وإما أن يكون بالعمل بخلات الحمد بالحمد وين يكون يكون باللسان يكون الحمد باللسان هذا يكون على صفات موجودة في هذا الشخص الذي الذي ماذا حمدته الذي حمدته أو أعمال يعمل هذا الشخص فتمدح فلان لأنه مثلا تصدق لأنه قاتل لأنه تعلم هذا يسمى ماذا يسمى حمد أما إذا كان لأنه جميل لأنه طويل لأنه عالم تقول فلان الله عالم هذا يسمى ماذا مدح والله فلان شجاع فلان جواد فلان كريم تقول ماذا ماذا نسمي هذا الشيء نسميه نسميه مدح وايضا يسمى حمد لكن الحمد مفهوم الحمد ما ما باله أشمل من من مفهوم المدح لأن المدح فقط يختص بالصفات الخاصة بمن بالشخص الممدوح لكن الحمد يتكلم ايضا بصفاته الخاصة به و بأفعالي تقول الله فلان تصدق وفلان قاتل وفلان فعل كذا وكذا تذكر صفاتي وتذكر أفعاله التي فعلها مفهوم الفرق مفهوم معنى المدح ها؟ في واحد بيقول من أخواننا يقول الكلام غير مفهوم الشكر بداية نعيد لكم الشكر يكون في مقابل نعمة المدح يكون على ماذا يكون لصفة موجودة في هذا الشخص أنه جميل أو أنه طويل أو أنه عالم أو أنه صبور الحمد على ماذا تحمده تحمده لأنه فعل كذا وفعل كذا يعني سواء فعل هذا الشيء معك أو فعله مع غيرك فأنت تمدحه فأنت تمدحه لأفعاله أو تمدحه لصفاته قال ابن كثير عليه رحمة الله اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعديّة بصفاته اللازمة والمتعديّة والشكر لا يكون إلا على المتعديّة إذا الإنسان لو صفات لازمة له أنه جميل وأنه طويل لو أنك كنت طويل يعني ماذا يستفيد الناس منك هل تتعدى صفة الجمال للغير ها؟ تتعدى صفة الجمال للغير انسان والله جميل هل الذي يجلس بجانب الجميل يصير جميلا مثله إنسان عالم مثلا ولا يعلم أحد هل يصير الذي بجانبه عالما مثله فإذا عندنا صفات لازمة للشخص وصفات ما بالها متعدية يقول من كثير عليه رحمة الله الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة وبصفاته ماذا المتعدية وبصفاته المتعدية قال والشكر لا يكون إلا على المتعدية والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية لمن متعدي على هذا الشخص كما قال الشاعر قال ويكون بالجنان واللسان والأركام كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضميرة المحجبة ولكنهم كما يقول من كثير عليه رحمة الله اختلفوا أيهما أعم من الأكبر الذي يعم الآخر ويستوعب الآخر الحمد أو الشكر الحمد أو الشكر على قولين على قولين كما نقول يعني كما ذكرنا لكم سابقا أن الرسالة عام من النبوة كل رسول النبي وليس كل نبي رسول رسالة عام ولا مش عام الرسالة عام من ماذا يا شيخ عام من النبو. والآن العلماء اختلفوا أيهما عم من الآخر, الآخر. الحمد أم الشكر يقول على قولين قال والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص قال فالحمد أعم من الشكر بحيث من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية إذا الآن الحمد يكون على ماذا أعم من الشكر الإنسان عنده صفات لازمة وصفات متعدية أنه طويل أنه جميل لون بشرته كذا هذه الصفة لازمة له غير متعدية على الآخرين لكن هناك صفات متعدية على الآخرين أنه ينفق من ماله أنه يعلم الناس من علمه أنه يقرض ضيف هذه الصفة ما بالها؟ هذه صفة متعدية صفة متعدية فالحمد يكون على الصفة اللازمة ويكون على الصفة المتعدية على الغير فلذلك يكون الحمد أعم من هذه الجهة فتقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول إذا هو أخص من, ماذا من ناحية القول أخص لأنه لا يكون إلا بالقول إذا الحمد فيه عموم اعم من الشكر أنه يتعدي يعني يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية لكنه اخص من اي ناحية انه فقط لا يكون الا باللسان لا يكون الا باللسان قال والشكر اعم من حيث ما يقعان عليه لانه يكون بالقول والفعل والنية شكر بماذا يكون قلنا الحمد يكون بماذا باللسان اما الشكر يكون بماذا يكون باللسان وبالأركان وبالاعتقاد قال وهو أخص من أي ناحية لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته لا يقال شكرته لجماله نما يقال شكرته لأنه أطعمني صح شكرته لأنه سقاني شكرته لأنه أركبني أما ما يقال شكرته لأنه جميل شكرته لأنه طويل، شكرته لأنه شجاع. إنما يقال مدحته لأنه ماذا؟ جميل. حمدته لأنه جميل. حمدته لأنه طويل. حمدته لأنه شجاع. إذن الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لذلك هو أخص من هذه الناحية. أخص من هذه الناحية أيضاً مقيّم. علي رحمة الله قال أن الفرق بين الشكر وبين الحمد أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة متعلقاته وأخص من جهة الأسباب نفس الكلام نفس الكلام ومعنى هذا قال رحمه الله أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعتراقا وبالجوارح طاعة ونقيادا معلوم لو أن إنسان أصد إلى إنسان نعمة حقيقة في قلبه سيخضع لهذا الشخص ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل لتاجر ولا لتاسق علي يد منه اللهم لا تجعل لتاسق ولا لتاجر علي يدا منه وشيخ الإسلام بن عليه رحمه الله في توحيد الألوهية يتكلم في هذه المسألة يقول والله لو أنك طلبت منهم شربة ماء من الناس يعني لذقص قدرك عندهم بقدر هذه الشربة التي تأخذها من الناس ولذلك أيضا في الحديث قال إذا فيما بما في أيدي الناس يحبك الناس بخلاف رب العالمين يعني في توحيد الألوهية يقول كلما طلبت منه شيئا كلما عن عظم قدرك عند الله عز وجل لأنه رب العالمين يحب العبد المتعبد الخاضع لو العباد والله يا أية العباد بمجرد أن يعني تخضع لهم وليس كلهم أقول يعني تنزل مرتبتك عندهم لو طلب منهم شربت ماء طلب منهم كذا ولذلك بايع بعض الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو يقول اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق على يد منه لأنه الإنسان إذا كانت له يد على إنسان فإنه لا يستطيع أن يرد على الآخر حتى يعني لما عروا بن مسعود الثقافي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أرى حولك إلا أوباشا ما يلبثوا إلا أن يتركوك فقال له أبو أكر رضي الله عنه أمسس بضرة لا نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروا بن مسعود الثقافي قال والله لو لا أن لك يدا علي لعرفت كيف أرد عليك وهو مشرك كان في تلك اللحظة مشرك إذن إذا إنسان أزدى لأي إنسان خدمة سيخضع هذا الإنسان في قلبه لهذا الشخص ابتداء فالشكر يكون بالخضوع القلبي ويكون باللسان ويكون بماذا؟ ويقول بالأركان قالوا متعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية إذن تعلق الأوصاف النعم نقول ما هي النعم إذا أنعمت على الإنسان هذا هذه صفة متعدية والله فلان أنعم على فلان فلان عاف فلان مال فلان أنقذ فلان إذا هذه الصفة ما بالها صفة متعدية والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية قال ابن القيم فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدي والشكر يكون على الإحسان والنعم الشكر يكون على الإحسان والنعم فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من الشكر من غير عكس فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان بالقيم أيضا يقول الحمد يقع أيضا بالقلب واللسان إذا رد المعروف أو الـ الـ الـ يعني يعني الإنباء عن المدح الشخص أو المعين الذي أمامك إما أن يكون مدحا وإما أن يكون حمدا وإما أن يكون شكرا فإن كان في مقابل نعمة كان في مقابل نعمة وهي صفة متعدية يسمى شكرا وهذا الشكر يكون إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان والحم يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية لكنه لا يكون إلا بالثناء على اللسان ويقول نقيم أيضا يكون بالجنان أظن بأن هذا الكلام بإذن الله جل وعلا مفهوم عند الجميع والإنسان يعني يراجع مرة على مرة وحتى يفهم يعني بمعنى قبل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين المسألة الثانية المتعلقة بموضوعنا اختلف العلماء حينما يعني قال, قال الله مصلي على محمد وعلى آل محمد نريد أن نتكلم على مسألة آل محمد صلى الله عليه وسلم لأننا في هذا الزمان يعني كثر الكلام عن الروافض ومعلوم أن الروافض في هذا الزمان تشر انتشار النار في الهشيم فأصبحت لهم إذا عات وأصبح لهم أو أبواق وأخذوا يدلسون على الناس وحقيقة نقول لكم يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الروافض قال هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات ديرهم الكذب وبضاعتهم النفاق والله لو كانوا بهائما لكانوا حمراء ولو كانوا طيورا لكانوا رخما لكن هؤلاء الحمير وهؤلاء الرخم وهؤلاء الكذابين وهؤلاء الجهال الحقيقة والله يعني سرى سمهم في عقول كثير من الناس وأتذكر فيما تذكر أن أحدهم كان بيني وبينه نقاش رجل كبير ويظن نفسه بأنه يعني عنده وعي من نوع من الوعي والكلام كان في أيام حرب تموز يعني بين في لبنان بين حزب الله وبين إسرائيل فأت يعني دار بين كلام عن الروافض ففي النهاية قال لي اسمع قال أنا عندي من يرمي صاروخا على اليهود ولو كان الشيطان بنفسه لأحببته لا إذن الناس عندهم في هذا الزمان العقائد اختلفت العقيدة ليست عقيدة الولاء والبراء ليست عقيدة التوحيد نما عقيدتهم فلسطين عقيدتهم فلسطين وهذه المسائل لابد من الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة أيضا يعني أريد أن ننبه إلى مسألة أن تحصل في سوريا بعض الناس يذهب للقتال من أجل إسقاط نظام بشار الأسد يعني من أجل إسقاط طاغية فقط وليس من أجل تحكيم شرع الله عز وجل لأنه يظلم الناس ويكون هذا القتال أيه على حساب التوحيد ليش لا يهمنا إخراج اليهود فقط من فلسطين ولا يهمنا إخراج بشار الأسد من سوريا يهمنا أن يخرج الشرط ويحل محله التوحيد سيد قطب عليه رحمة الله ممن فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب يقول يعني خرج الإنجليز الشقر وحل محلهم الإنجليز السمر يقول في مسألة القتال والجهاد في سبيل الله يقول الجهاد ليس من أجل إخراج ليس من أجل اخراج الكفار أو الطواغيت من الأرض يحل محلهم كفار آخرين وإنما هو من أجل إخراج منهج منهج وليس أناس قال من إن أجل هذا المنهج الكفري الشرك الذي ساد تلك الأرض فالقتال يصبح من أجل تغيير هذا المنهج الذي ساد هذه الأرض قال وإلا فتتر حينما أسلموا انتهت لما أسلموا انتهى الاشكال الذي بيننا وبينهم بيننا وبينهم ولو احتل الكفار أرضا للمسلمين ثم أسلموا فإنهم يقرون على ما أخذوه من المسلمين إذا القضية ليست قضية أخذ أرض واغتصاب أرض كما يصور بعض الناس كفار احتلوا أرض المسلمين وتملكوا أرض المسلمين ثم بعد ذلك أسلموا يقرون على ما تملكوا من أرض المسلمين قال صلى الله عليه وسلم هل أبقى عقير لنا دارا ونحن كذلك لو أخذنا أموالهم وأخذنا ديارهم ثم أسلموا بعد ذلك فإن أموالهم وديارهم تصبح ملكا لنا إذن المسألة يا أيها الإخوة لا بد لها من فهم صحيح القتال الموجود في سوريا وفي غير سوريا وفي فلسطين يجب أن يكون من أجل الشريعة لا من أجل إسقاط طاغية ليحل محله طاغية آخر وها هي الثورات التي حصلت في مصر لم تغير شيئا أسقطت أشخاص وبقي الشرك موجودا وكذلك في تونس وكذلك في آآ آآ كل مكان حصلت فيه ثورة الكفر والغرب أي الإخوة والشرق لا يضر أن يسقط مبارك ويحل محل مبارك السيسي أو يحل محل مبارك مرسي لكن الذي يزعجه أن يزول نظام الكفر ويحل محل نظام الإسلام يعني لا يزعجه أن يسقط مبارك ويحل محل مرسي أو السيسي لكن يزعجه أن يسلم مبارك ويحكم بما أنزل الله لن يسمح له هذه معادلة يجب أن نفهمها الجميع لو أسلم مبارك أو أسلم السيسي وقال سنحكم بالشريعة سيبيدونه إبادة تامة لن يسمحوا له لكن أن يزول مبارك ويتسلم محله مرسي وبعده السيسي وبعده فلان وفلان ويبقى على هذه الوظيفة كما هي يعني الوظيفة التي تحب بغير ما أنزل الله فهذا لا يزعج الكفار لا يزعج الكفار ولا يضرهم لأن مصالحهم لا زالت ولم تزال سائرة بحسب حسب ماذا بحسب ما هو موجود ولذلك إحنا دائما ننبه على هذه المسائل ننبه من خطر الشيعة من خطر الروافض ومن خطر الذين قد ركبوا الموجة هناك أيضا ناس ركبوا الموجة باسم الإسلام لكي يحاربوا الروافض وهم أشد من الروافض إذا كان أولئك عندهم ولاية فقيه كذلك عندنا هؤلاء الناس عندهم ولاية ولي الأمر لا يختلفون حقيقة لا يختلفون الذين يقولون بولاية الفقيه والذين يقولون بولاية المفتي الذين يقولون بولاية الفقيه والذين يقولون بولاية ولي الأمر أو ولي النعمة لا يختلفون حقيقة والإنسان يجب أن يكون بصير في هذه المسائل وأظن يعني أن الكلام في مسألة الأهل يعني الآن اليوم يعني يعني الدرس يعني يعني تقطع كثيرا يعني أوفضل أن يكون الكلام عن مسألة الأهل لأنه فيها كلام فيها تفصيل علمي إن شاء الله ستستفيدون منه يعني لأنفسكم ولدينكم ولكي تذبوا عن الإسلام تلك الشبه التي تلقى على المسلمين فيضلوا عن دينهم فهناك يعني شبه يجب أن تفهموها وأن تعلموا يعني ضعفها كي تدافعوا عن الإسلام وأن تدافعوا عن المسلمين ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا وإجزاكم الله خيرا على حسن استماعي